صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانلف بين قلوبكم فالنف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها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 ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون الله الله